قال رحمه الله مستمع الغيبه والمغتاب شريكان في الإثم روي عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء الأسلمي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسلمي يعني ماعز الصحابي الذي وقع في الزنا فشهد على نفسه بالزنا شهادات يقول أتيت حراما وفي كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث يعني بقصته وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم الحد إلا بعد التأكد والتيقن من أن هذا قد وقع وأنه وقع بالشروط التي يصح مع إقامة الحد كما ذكر في صدر سورة النور من وجود أربعة شهداء فذكر الحديث إلى أن قال فما تريد بهذا القول يقصد النبي فاصلا أن يتأكد من سلامة عقله لأن الذي يقول هذا يعلم أنه لابد أن يقام عليه الحد فلعل الرجل مجنون أو حدث في عقله شيء فيتأكد من هذا قال أريد أن تطهرني فعرف أنه مؤمن وأن خوفه من عقوبة الآخرة أشد من خوفه من عقوبة الدنيا ولو كانت القتل فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم فرجم والرجم أشد وأشنع ما يكون من الحدود قال العلماء والحكمة في هذا أن الذي يذني يستمتع كل شيء في جسده. فكان في مقابلة ذلك الجزاء من جنس العمل كان عقوبته ان يرجم بحيث يتأذى ويتالم كل شيء في جسمه ايضا فيكون هذا بهذا فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من اصحابه يقول احدهما لصاحبه انظروا الى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وهذا السكوت المؤدب الذي قد يرى تأجيل أو العقوبة لأجل المصلحة اللي يراها من مقتضى التربية فثكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بجيفة حمار شائل برجله شائل برجله يعني قد رفع رجله ولا يكون هذا إلا بعد أن تتعفن يعني هذه الجيفة أياما ونحو ذلك وينتفخ وهذا قبيح فقال أين فلان وفلان لم ينسهما لم ينسى قولهم وإنما أعد لهم مثل هذا الموقف الذي يليق بقولهما فقال نحن ذا يا رسول الله فقال لهما كلا من جيفه هذا الحمار فقال يا رسول الله غفر الله لك من يأكل من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الزيفة والرجل كان زانيا لكنه مؤمن. ما نلتم من عرض هذا الرجل آنفا يعني سابقا أشد من أكل هذه الجيفة لأن أكل الجيفة ليس من نفسي هذا الإذى ليس فيه انتهاء أكل عرض المسك. فوالذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة يعني أما هو فقد سلم. لأن الحدود كسرت وهل اعظم من أنجاده بنفسه أسمى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأن وقف هذا الموقف وتحمل عقوبة الدنيا وهذا إنذل على شيء يدل على تعظيمه لأمر الله عزوجل على كل حال الحديث في إسناده ضعف وإن كان أصل القصة صحيحا. لكن هذه الصطور الأخيرة من أمرهما بأكل زيفة الحمار ونحو ذلك والشاهد فيه قوله كلا وقوله نلتما مع أن الذي اغتاب أحدهما والآخر استمع وأقر انظر وجه الشاهد الظاهر من العنوان مستمع الغيبة والمغتاب شريكان في الإس يعني لا يصح أن يقول أحدنا والله أنا ما اغتبت لأنه سجل مغتابا لانه سمع الغيب وسكت وكان عليه ان ينكر ولو ان يزول عن هذا المجلس انكارا وهذا اضعف الامه فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا ونلتما مع ان الذي اغتاب احدهما والاخر استمع واقر ولم ينكر دل هذا على ان المستمع شريك للمغتاب وهكذا انت اذا جلست ربما في المسجد احيانا ويقع الحدث في المسجد لكن الحدث حدث اللتان حين تسمع مثلاً بعض إخوانك وأنتم في المسجد يعني يذكر بعضه لك يعني سمعت خطبة أمس ولا فيها أي فائدة وأنت سكت وهذه غيبة ما خطبة أمس خطبة فلان الذي حضرنا له ولا فيها فائدة طول وراح وجاء ولا ولا قال له داعي ما لقي بأحد ضعيفه و وينسى صاحبنا الخطيب يعني يضع على المشرح هذا كله من الغيبة وظهر الكلام انه ما شاء الله بيتكلم في الدين برضه في المس خطبه والحديث وهذه انواع من الغيبة وأنت تقول بعد ان تقوم شو بقى الشيطان ثقيل يتركك بعد ما تقوم تقابل رجل ثانيا يقول لي اخي فولاد ده طول ما هو جالس يغتاب الناس هتغتابه أنت أيضا. لا. يعني أنت قابلت الغيبة وشاركته فيها ثم عدت شغتته. والشيطان يضحك ويستلقي على قفاه منكما من المؤمنين وما يعني يفعله فيهم. فلهذا نحن نحتاج والله إلى يعني نحتاج إلى زنازير مربطة بها ألفينا. وكلما كان المتحدث أو كلما كان أحدنا أكثر كلاما كان أكثر عرضة لمثل هذا صلى الله عليه وسلم قالوا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت العرب يخدم بعضهم بعضا في الأسفار وكان مع أبي بكر وعمر رجل يخدمهما فاستيقظا ولم يهيئ لهم طعاما فقال أحدهما لصاحبه إن هذا لا ليوائم نوم بيتكم يعني يقصد يوافق النوم يعني يقصد أن يعيده بكثرة النوم لأنه لم يجهز لهما طعامهما وهذا نوع من الغيبة فلان نؤوم فلان كثير النوم والمقصود ذكر عيب من عيوب يعني كثرة النوم عيب تخيل كثرة النوم عيب عدة ساعات حتى إذا وجدت عيبا سترده. فايه قضاء هو لم يسمع الكلام الأول. فقال إيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له إن أبا بكر وعمر يخرئنك السلام وهما يستأدمانك يعني يطلبان منك الإدام يعني يأكلان له خبزهما. فقال قد ائتدمى اما النيسان فاعجب قد اتدم ما عندهم اذا ففزع فزع من اتدمنا ونسينا كيف حدث هذا ذهب إلى ظاهر الكلام فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لاحظ الكلام عن مين قال عن الشيخين رضي الله عنه والحمد لله ان الحديث ضعيف ده مر معنا في التفسير في سوره الحجرات فقال يا رسول الله بعثنا إليك نستأدمه يعني نطلب الإدام فقلت قد ائتدم فبأي شيء ائتدمنا كل ذهنهم ذهب إلى الزيت أو الخل أو نحو ذلك من أنواع الإدام وإحنا ما أقذنا شيئا قال بلحم أخيكما والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه بين أنيابكما لأن لحمه داخل داخل الأثنان وفي رواية سناياكما والسنايا يعني الأسنان الأربعة في منتصف الفم. قال فاستغفر لنا قال هو فليستغفر لكما يعني لأن هذا حقه وحقوق العباد جديدة والشاهد في قوله قد ائتدما وقوله من أنيابكما مع أن القائل أحدهما لكن الآخر سكت وأقر فلم ينكر عليه انتبه لهذا وإن كان الحديث ضعيفا والذي قبله لكن المعنى صحيح أن المشترك أو أن المستبع شريك تماما كما أنه شريك في الأجر فيما لو وقع خير لو أن رجلا جعل يعز رجلا وتنزلت الملائكة وحفت السكينة ورفع العمل عمل من هل يصح أن يقول الملائكة لهذا الذي يعني استمع الموعظة أنت ما فعلت شيئا كل التعب على هذا الرجل الذي صال وجال وعرق وتكلم ونصح وانت سكت يقول لهم لا لقد كنت شريكا له وأنا لو لم اكن موجودا من كان يعظم إنه لا يحتاج إلى من يسمع وأنا قد أحسنت الاستماع وقد قبلت الكلام أليس كذلك؟ لأن المسألة في صالح فكذلك هنا إذا ارتفع وزر الاثنين ليس لو يقول والله هنا ما ولم افتح فمي بنصف كلمه سيقولان له انت سبب الكلام لانك لو, لو لم تكن موجودا ما كان يذكر للجدار شان أخي ولا للعمود اذن انت شريك شريك قال النووي رحمه الله اعلم ان الغيبه كما يحرم على المغتاب ذكرها يحرم على السامع استماعها واقرارها فيجب على من سمع انسانا يبتدئ بغيبه محرمه أن ينهاه إلا لم يخف ضررا ظاهرا. الأصل أنه ينهى، إلا أن يخف ضرا. الله أعلم قد تكون جالسا مع بعض الشخصيات الـ الـ تقول له ما تغتافش يا أخي إن شاء الله. وأول ما يسمع منك هذا تدخل أنت إن شاء الله في في خبر كان. نعم هذا مرضه إن الحكمة قد تكون جالسا مع ظالم وممن اعتاد هذا. فليس من الحكم هذا حياته كلها غيبة وكلها ظلم وكلها بل الغيبة بالنسبة لها اعتبر عبادة هذا يقتل فلما يغتاب يكون في أهدأ أحواله فلابد من النظر إلى الشخص لكن إن كان أخا لك وصاحبا فإنك تكلمه حتى ولو كانت ثقيلة لكن تتلطف تأيسر الطرق يعني ليس معنى أنه أخه ويمد أن تقول يا أخي اتقل لا ولا تغتب لا فيه طريقة أحسن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي قلنا بضعفه الحديث قبل الماضي إنه سكت على الرجلين وتلمس مقتضى الحكمة حتى مر على جيفة حمار فقد تسكت أنت حتى ينصرف الناس وتبقى أنت وأخوك وتقدم مقدمة لطيفة تقول له الله يعلم كيف أني أحبك وأن العلاقة بيننا والحمد لله يعني وأنني يعني وأنك من أقرب الناس إلى قلبي وأني أحب لك ما أحب لنفسي وأخاف عليك ما أخاف على نفسي إذا أنت الآن تهيئه فهو يزداد الآن قبولا منك ثم بعد هذا تقول والأمر كان ثقيلا لكن اسمح ليه فالأمر لا بد من النصيح وقد وقع منك كيت وكيت فليتك إن شاء الله ولا أحد يسلم ترجع تخفف عليه لا أحد يسلم هذا قد يقع من الكبار ويعني أنا أحرج عليك أن ترى مني مثل هذا وتسكت إذا أيضا تلطف طريق أما أن يعني تلقيها في وجه هذا قد يؤذيه أشد ما يكون من الإيزاء وأنت لم تقصد إيزاءه وإنما تقصد نصحه نرجع إلى كلام النووي قال فيجب على من سمع إنسانا يبتدئ بغيبة محرمة فكل الغيبة محرمة لكن هنا للتأكيد بغيبة محرمة أن ينهاه إن لم يخف ضررا ظاهرا فإن خاف وجب عليه الإنكار بقلبه يعني ينكر على القل بقلبه كيف ينكر بقلبه؟ يعني يشهد الله من أنه انه كاره هذا ولو استطاع ان يترك يذهب يقرا القران مش يذهب بعيدا او يحدث نفسه او يذكر الله او يحاول ان ينشغل عما يقال لكن هذا من الانكار بالقلب ومفارقه ذلك المجلس ان تمكن من مفارقته يعني القدر ان يستاذن ولو الى الحمام الحمام احسن حتى لو لم يكن يحتاج الى الحمام. شي حمام عندكم خلاص بعوض لان هذا لا يضبطه أحد فإذا سألت عن الحمام واخترت الحمام أحسن من نجاسة الغيبة لأن نجاسة الحمام ليس فيها اسم على كل حال لكن نجاسة الغيبة آثمة فإن قدر على الإمكان بلسانه هذا فوق وهذا أحسن أو على قطع الغيبة بكلام آخر وهذا يحتاج إلى ذكاء واحد بدأ يعني في انتهاك عرض بعض المسلمين ولا حيلة فدخرجوا بأي كلام آخر دريت ما حصل بالأمس يقولون إن بس لا يقولون شيء غيبة عن فلان من الناس لا يقولون مثلا إن فلانا سياد يخطب الجمعة مثلا في في مسجد كذا مثلا فيه إحسان ولا يتفقين أو يقولون إن كثوفا وقع أو خسوفا لعله أنكسف فهذا لا به لزمه ذلك إن قدر على الإنكار بلسانه أو على قطع الغيبة بكلام آخر لزمه فإن لم يفعل عصا فإن قال بلسانه أسكت وهو يشتهي بقلبه استمراره وهذا من فقه الشيطان جديد عند صراع بين الحرام إن هذا حرام يجب إنكاره وفي نفس الوقت في قلبي شهوه فكلما ذكر وسب لا أخي ما فيش داعي كأنه يقول له هذا المزيد ظاهره يقول له اسكت لكن في الحقيقة يقول له طلع كمان ما بلاش هذا ليس في لاجة الصادق ولهذا بحث العلماء هذه المسألة فيما لو كان ظاهره الإنكار لكن باطنه الذي لا بد أن الله اطلع عليه ليس كذلك وإنما فيه تشفي وتشاهيه فإن قال له بلسانه أسكت وهو يشتهي بقلبه استمراره فقال أبو حامد الغزالي ذلك نفاق لا يخرجه عن الإس ولا بد من كراهته بقلب إن المعتبر عمل القلب لأنه لو كرهه بقلبه سيكون أسكت مؤسرة لكن إن لم بقلبه ستكون أسكت فأسكت هذه خرجت ب يعني طريقة ليست مؤثرة. ومتى اضطر إلى المقام في ذلك المجلس الذي فيه الغيبة وعجز عن الإنكار أو أنكر فلم يقبل منه ولم يمكنه المفارقة بطريق حرم عليه الاستماع والاصغاء للغيبة. يعني إذا اضطر لا يستمع قد يضطر أن يسمع لكن لا يستمع يعني لا يصغي لا يركز. بل طريقه أن يذكر الله تعالى بلسانه وقلبه أو بقلبه أو يفكر في أمر آخر ليشتغل عن استماعها ولا يضره بعد ذلك السماع من غير استماع كالذي يضطر إلى سماع الأغاني نقول له لا تستمع يعني لا تنفط لا تركل لأنه مضطر كالذي يمشي في الطريق ويسمع هو لن يترك الطريق لكن فهو يسمع يسمع لكن على الأقل لا تستمع لا يقول فرصة هي في الشارع أنا كنت يعني كان يعجبني والحمد لله قال من طريق الأمر فيه واسع أنا لا فتحت ولا في البيت ولا شيء هذا لا يجوز هذا استماع هذا يحرم ولا يضره بعد ذلك السماع من غير استماع وإصغاء في هذه حالة المزكورة فإن تمكن بعد ذلك من المفارقة وهم استمرون في الغيبة ونحوها وجب عليه المفارقة ولو أن يهرب منهم في وقت من الألقاء قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعجب عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما يمتينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين ولا شك أن هذا من الخوض المنهي عنه نستر الله عز وجل أن يكون حظنا من هذا العمل والانتفاع Alhamdulillah.